112. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 113. يا أيها الذين آمنوا لا تحذبوا طيبات ما أحل الله لكم ولا إن الله لا يحب المُعتدين وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن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 119. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 110. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون يا أيها الذين مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 111. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 111. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 112. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات بناح فيما طعموا 117. وإذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا 111. ورماحكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يقافه بالغيب 112. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها أَمَنُو لا تَقُتُلُ الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُبٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَا وَعَدٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ به اذًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامٌ يَذُوقُ وَذَلِكَ أَمْرُهُ عَذَّ اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَن عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو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 119. اعلموا أن الله سبيد العقاب وأن الله غفور رحيم 110. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما وما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 لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدِنَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَن آ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَتْ قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ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 الذين كفوا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعفون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا